بسم الله الرحمن الرحيم بذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إلى أثنان القوم فوجد الكبار حمله هذا الحياء على ألا لا يتكلم فلربما ضاعت موهبته ولا يصن لها الشيخ إذن لما الشيخ يطرح المسألة على الطلبة القصد استخراج الكفاءات واستخراج المواهب كما قال عبد الله بن معتزل كما أن الشمس لا يخفى ضوءها دون وإن كان دونها سحاب فجذالك لا يتقف غريزة عقل الغلام وإن غلفت بالحذاء هو حديث السنة صحيح لكن ممكن يبقى لبذاك يعني شوف أبو علي الأبار اسمه ابن ابن الأبار في معجم أقحاب أبي عليه الصفدي بيقول أن مرة كانوا جالسين يسمعوا مسلم البلزار وكان شيء أب جاي ابنه قال لا أشك أنه دون خمس سنوات يعني مثلا سنة أربعة سنوات ثلاث سنوات فقرأوا حديثا من مسلم البلزار قال إن أحدهم الحديث يعني إن أحدهم ليستهي اللحمة فيخر الطير بين يديه مشوية نفسك تأكل السمك انت بتسمع عنه أخذلك تأكل أي حاجة كانت تكفيه إن شاء الله حتى يكون بط بلدي ولا وز ولا أي حاجة بس ما انت تسفيره في الدنيا نفسك تأكل حاجة معلق تبص لاقيه إيش مشوية قدامك كده ومحطوط على طبع أخذلك الولد الصغير ده بثلاثة أربع سنين ده أول ما سمع الحديث إن أحدهم ليستهي اللحمة فيخر بين يديه مسويا ام ايه أي على ارد وخدرت شوف الولد المكارة قالك هو يعني ده هنزل كده على الارض ملقفه كده على رجيت عيش والنهات شوف خدرت فايه كل الجماعة اللي اندهشوا من ذكاء الولد قالوا وانه علم ان اللحمة يحتاج الى خبز. وهو ابن تلاتة أربعة سنين، أخبارك ممكن يظهر نداها للولد، فإذا أنت إيش تنميه وتكبره يبقى يسلب الشيء كل شوية يعمل إيش؟ يعمل تهان، وأخي وأخبارك واختبر ما عنده الطلب من العلم عشان يطلع عليه الكفاءات، بسبب إهمال المثل دي ضاعت كثير من الكفاءات، وأخبارك. ولكن ليس معنى أن أستخرج هذا الصبي إن أنا أكبره قبل أواني بيقول بعض السلف إذا تكلم الغلام مع الشيوخ فغسل يديك منهم في يعني شباب شاب صغير مثلا سنه عشر سنين وكذلك لسانه من صالق حافظ خطبة خطبتين ثلاثة واخدالك يوم الناس يقول له لي اطلع اخطب الجمعة يقض وهو ايه كما قال سفيان عيين. بن عيين واخدالك وهو مر سفيان بن عيين الامام الكبير كده قاعدت الحلقة بتاعته فدخل ايه شب صغير لابس لابت بقى عمانه وشيل القرطاسه فمنظره كده حلو يعني بس العمامه كبيرة عليه شوية يعني هو لابس عمه صحيح بس احنا ما تعودناش قبل نشوف ايه ولا سنه و50 لابس عمه والكلام ده فمنظره وخذلك لانه ملفت فالقاعه كلها ايه او الجماعة اللي قاعدين مع بن ضاحفوا منهم وخذلك فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه ثم انثبت الى احمد بن عبد الجبار او الى النضر النضر احمد بن عبد ابن النضر ويروي الحكايه ثم قال يا نظر لو رأيتني وطولي خمسة أشبار وجهي كالدينار أكمامي قطار وثيابي صغار ووجهي كالدينار آتي علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلت بينهم كالنثمار محبرتي محضرتي كالم... كال... كال... مقلمة... كالجوزة مقلمتي كالموزة وقلمي كالموزة حاجة كده واخدالك فإذا دخلت قالوا أوتعوا للشيخ الصغير واخدالك ممكن يكون صغير السن لكن ما يجيك بقى طوله خمسة أشبار وتأمي طلعوا على المنبر وتقول له اخطب لنا الجمعة ما ينفعش الكلام انت كده حرقته هو ده بس يوصل 15 سنة وحلسوط الكل ليه لانه لم يتعلم ادب الطلب لازم الاول يتعلم ادب الطلب وبعدين يعلمه العلم ما ينفعش يبقى عشر سنين ويقضى يخطب جمعة ما ينفعش عشر سنين ويقعد على المكتب ده علشان يعلم الطلب ليه لان سياسة العلم اعوص من اتقانة مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا لسان ولا حد يتكلم المثال مثلا مثلا كدوة انت لما تاخد من الشيخ ما تاخدش كلام فقط انها بتاخد سمت وعادة لا يكاد المرء يخضع لصغير السن الله بن المبارك كان يقول عالم الشباب محكور عالم الشباب محكور يعني الشيخ الألباني يحفظه الله لو جاء وقعد مكان كده انت بس ممكن ما تسمعش ولا كلمة من كتر ما انت عملت بص الوش فيه وتراقب تمته وكلامه وصدق لهجته وهو يتكلم كلام على الطول ينطبع على وجه الإنسانه وبتكلم فيستغالك مراقبة سمته عن متابعة لسان فيبقى العلم مش مجرد لسان منطلق ولاحد يتكلم العلم سم ولسان واخذلك فلا يرجى خير الصبي الصغير لما يعد الشيوخ يتكلم بقى بقى بأسانه ايه طلوس ابنين ما ينفعش الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سن للشيوخ الذين يكون على نظبه والذين ينصرون سنتهم ان يختبروا ما بين الفين والفينة طلاب العلم عندهم بان ينقي مسالة ما وكان صلى الله عليه وسلم ينقي كثيرا ما يلقي مثل هذا مثل الحديث المتفق عليه من حديث معاذ بن جبل ومن حديث آنت بن مالك يعني آنت مرة يروي عن معاذ ومرة يرويه آنت عن نفسه يعني مرة يرويه عن نفسه ومرة يحكيه عن معاذ وكياهما الوجهان جميعا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا يقال له عفير وأرضف معاذ بن جبل خلفه ثم قال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وساعتين، فتركه ثم سار ساعة. ثم قال يا معاذ ابن جبل، فقلت لبيك رسول الله وساعتين، فسار ساعة ولم يتكلم. ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وساعتين. قال هل تدري؟ ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم وهذا السؤال لو تؤل لأي وحسينة عامتوا لي وليه يجاوب على تؤال ليه لأن التؤال سهل حق الله على العباده أن يعبدوه ليسيكوا به شيئا لكن الطحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون بالقول عشان ما على نفسه ليه لانه ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب بجواب اصور واصنب واصبر فيوم هو يتركه يجيب يتركه ليجيب قال اتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يسركوا به شيئا ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعبيك قال أتذل ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك أظن وقف خاص كذلك قال الله ورسوله أعلم الله ورسوله دعا نظير إيه نظير الحديث الذي سيأتينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فائل أصحابه يوم النهر قال اي شهر هذا قالوا الله ورسوله اعلم لو محمد شبل موجود ما تفرقش مع شوال وزل تعدى زل حجة. كل ده عنده يجوز الحجة فيه مش كده شو اللي اليوم عرف قرآن محدد الويس وقال لك الحج اثير معلومات ممكن تحج من واحد شوال لحد العسل تعدى زل حجة واخذلك أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم إيه اللي خلاهم ما يتكلموش في بعض الروايس قالوا فظننا أنه سيسمه غير أسماء واخذلك لأنه ممكن الرسول يسأل عن حاجة بدهية البدهية اللي راح أقول لنعرفين من حفظ الحج شوف بقى الخطنة والذكاء ليه لأن السؤال خرج عن أصله أصل السؤال لرفع الإشكال للاستفهار أنت بتسأل ليه عشان يتعارف الحاجة دي خلاص ده أصل الوضع فمعنا أن يسأل السؤال واضح كده يبقى أكيد ما يقصد في بقى الجواب المباشر يعني أنا ماذا أقول لكم ايه احنا قاعدين فين دلوقتي لو أساء رجل الظن يقول ألا هو الجرع ده شاخت بالي ولا ايه مثلاً أو اختلط طالما نحن نتكلم في علم الحديث بقى تقول يقولك اختلط لما نحن عادين في الجامعة إذا حاجة تتوّث لما أقول نحن عادين فين ونعارف إن نحن عادين في الجام يبقى لازم تعرف إن أنا وردت أنا حاجة غير عادية ما نتعايز الإجابة المباثرة اللي, ايه اللي إحنا عارفينها كلنا خلاص هو ده الصحابة عارفوه هو ده الصحابة علموه أي فهن هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس ذا الحجة ابن ما غيرت حاجة وف خلاص قالوا بلى قال فأي بلد هذا أظن لدك يغريهم لولو نسكة البلد الحرام هو في الأول ما غيرت حاجة وخلق. قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس البلد الحرام قالوا بل. قال فأي يوم هذا أظن لذا بقى كان كافي يقولوا بقى يوم النحر بقى خلاص الثالثة ثالثة كده؟ قالوا الله ورسوله وعلم قال أليت يوم النحر قالوا بقى شباه ورسول صلى الله عليه وسلم هاي يقول بقى قال فإن أموالك فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرم شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. كانت قضايا التي أرادوا أن يُصلّب عن ينبه عليها كانت مهجورة في الجاهلين. قبل أن يُسلم شرب الخمر والضّبط أم أي معلوم دَبَحُوا كلهم وخذ فلوسهم وإيه وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال يا رسول الله قد أسلمت والمال والملداء الحكاية بتاعته كذا وكذا وكذا ودبحتهم مخطف لسه مجيب وتفضل الفلوس فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله مين وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا ومثالة هذا قتل النفوس وقتل الرجال والنساء حدث عنها ولا خرج عند العرب فمثالة الدماء والأموال والأعراض كانت مثالة غير مستقرة عند العرب ولم يكن لها قيمة لكنهم كانوا يعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم المعنى، فلست بهم ليه إلا فدي وتلوم السؤال بالطريقة التي سمعتموها. إذا هيه لأن هذه الأشياء استقر في نفوسكم أنها حرام كذلك الدماء والأموال والأعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أي كان. ما بين الفينة والفينة كان إيه يكان خبره أسحانه يقول لمعاذ يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك قال الله ورسوله أعلم قال حقهم أن يدخلهم الجنة أو أن لا يعذبهم طبعا هنا برضو نبين مثالة حق العباد على الله لان المعتزلة لهم كلام قبيح في المسألة دي يقولك يجب على الله ان يفعل الاصلح لعبده شوف سخافة العبارة يجب على الله ان يفعل الاصلح لعبده ليس لأحد على الله حق اصلح إلا بمقتضى الوعد هو تبارك وتعالى وعد إن اللي يطير فيه الجنة فطار حق له بوعد الله إذ أنه لا في الميعاد بس إنما لنت للعباد حق على الله تبارك وتعالى ابتدائك وثلاث يجب على الله أن يفعل للأسرح لعباده هذه الـ الـ الـ الـ الكلمة هي التي أخرجت أبا الحسن الأسعاري من المذهب المعتادين فمرة كان يناقش أبا علي الجبائي وكان زوج أمك فاسترضوا مسألة أي مسألة الإخوة الثلاثة إن فيه إخوة ثلاثة واحد كبر وعمل الصالحات فأدخله الله الجنة في منزلة معينة والتالي مات صغيرا فأدخله الله الجنة في منزلة تحت منزلة أخيه والثالث كبر وعمل بالمعاصي فدخله الله النار فالصغير بيقول ربين عيبول يا رب ارفعني الى منزلة اخي قال ان اخاك عمل من الصالحات ما لم تعمل انت فنجي الى قال يا ربي انت قبضتني طغيرا من نعمل ولو تركتني لآمنت وعملت الصالحات وطرت بمجلة آخر فقال له لو تركتك فكبرت لك فر، فرحمتك وراعدت مصلحتك وقفضتك صغيرا حينئذ طاح الذي في الله وقال يا رب فلما تركتني كبيرك ولما أن تقبض من صغيرة فإنه ليس من مصلحة في أن أدخل النار وفي ذلك فلما ألقى أبو الحسن أشعار المثالة على أبي علي الزباء ولم يستطع جوابا وانقطع قال وقف حمار السيف فلز حمار غلف زي ما أحب بنقول في ليه وتركه وخرج إلى أبي محمد بربهاري وكان أبي محمد بربهاري كان إمام الحنابلة في بغداد في ذلك الوقت وكان له حسمته عجيب. مرة الخليفة بتاع بغداد الخليفة ببغداد في بغداد جالت في الأسر بتاعه فتمع رجل كده زي الززال يعني واخدرت ف فالرجل فزع والإيه؟ إيه حكاية قال له له ده بس أبو محمد البربري البرباري عطف واتحابه بقولولي أرحمك الله تخبرك فأرحمه قال الله بي طلعت زي الرعب كذا فهزلت له قال لا يساكنني في البلد وطلع بر فابو محمد بربهاري كان ذا جلالة عجيبة في بغداد وهو اللي كان واحد لأبو الحسن الأسعاري أيام كان إمام الاعتزال. فالمهم أبو الحسن لما رجع ودخل على أبي محمد بربهاري وقال له أنا تبت ورجعت إلى مذهب أبي عبد الله أحمد محمد فلم يقبل منه البربهاري مع كسرة ما فعن في أهل السنة فخرج أبو الحسن أتري من عنده وصنف آخر كتبه على ما ذكر أهل العلم واكتب الإبان عن الدين الديان القضب يعني لا حق للعباد على الله إلا بمقتضى وعد الله إياهم أنه من عمل الصالحات ادخل الجنة خلاص؟ وكذلك أيضا من جملة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اختبر أصحابه أنه سأل أبي بن كعب عن سيدة عن سيدة في أي القرآن حتى تلو ثلاث مرات فقال أبى هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهنك العلم يا أبى المنذر يعني هني لك العلم هني لك العلم إذا من فوائد من الفوائد التي يجنيها الطالب هو سناء شيخه عليه خلاص إذا أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو أن يتفقد الشيخ تلاميذه بأن يطرح عليه من حتى حتى يستخدم الكفاءات فيرعاها ولا شك أن الطالب إذا تربى على عين شيخه أفضل من أنه يعني يترعرع في الغيابة قال ابن عباس رضي الله عنهما للتعيد بن جبير قم فتكلم فقال يا أبا العباس أتكلم بين يديك عيب يعني كبيرا قال نعم تخطئ فأسددك واخبرك تعالك نحن في اليتين إيه أنه لا يجد من يتدده كأبيه ولا يرعاه كأبيه ولا يحن عليه كأبيه ولا يخاف عليه كأبيه والولد إذا تربى في كنف أبيه يكون رجلا يكون رجلا شوف إبراهيم عليه السلام لما أخذ إتماعيه وخبات وأقف عليه الرؤية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى انظر ماذا ترى يبقى بنستفيد منه لأيه إن الوالد لما بيطرح المسألة على ابنه بيكبر عائل وخبرت إنت بقى تستطيع أنك أنت تعرف ابنك عائل واقف ولا بيكبر يعني ساعات الوالد يقول لك إيه يقول لك والله يا أبي عايزين نفتح دكان دكان حلاوة بدل ما نستر من عند الناس ناكل من الدكان بتاعه ناكل ببنات يعني تخبرك كتير من الأولاد يقولوا كده فأنت بقى إيه خلاص تعرفت أن الوالد عقله وصل إيه لمرخلة معينة كتير من الأباء بتبق ابنه كده عقله يكبر ينزل، ما ليس علاقة بالمثال دي هو يأثيله ويلبثه يعني بيعمله معارضة البلد كبر جسمه وربيه خلاص وسائل عقله نفسه. انت خلاص عرفت الولد دي فكر بكده انت المفروض بقى تراقب عقل الولد طب تراقبه زي اصرح عليه متائم وخبرت تقول له مثلا ايه ايه رأيك في العيد حديلك عسر جنيه تعمل بها ايه يقول لك انا حجب بها نففيخ وفرقع خلاص بعض الابا يقول له ده يقومك ومشعر فيه وعقلك وعقلك وعقل أمك والكلام ده وابتدت اسمه الكلام واخذلك ومش يعيب يضربه وانت أصلك شبه مش فيه والكلام ده لا يا أخي هو تذكيره وصل لكذا انت ممكن تشوف اي قضية قول له مثلا افترض ان احنا وإحنا عادين كده واحد فتح علينا الباب ومعاتب كان وعايز بقى ايه يعمل فينا وخليه بتاعه نعمل ايه في الولد ده ما بين 2000 كل 2000 يصرح كويه اصرح قضية عشان تشوفه الولد عقله بيكبر ولا عقل واضح زي ما هو لو لقيت الولد ميوله عذوانية كده وبتاعة تبتدت ايه تبتدي توجهه كتير مثل من الـ الـ الاباء او الامهات يجي الولد ضربوني في المداد وانت يعني هكذا تعملش ايدين اللي يضرعك يضربه فدلك يعلمه الولد الشر؟ لا هذا خطأ ثم انت بقى لابد ان تعلمه السلام يكون مثالة قل له قل اتقل له اتقله خلاص اتقله يوم تم اساكبر معاه فالقصد ان لا يرعى الولد ابدا بهذا الصدق الا ابوه عشان كده كانت محنه اليتيم لحنه كبيرة وكان كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بعض الناس فاكر ان كافل اليتيم يعني يرمي له 10 جنيه ولا عشرين جنيه وخلاص لا لا يكون كافلا حتى يكون حفيظا خلاص؟ بد أن يكون حفيظا فالقصد يا جماعة إن الإنسان إذا تربى على عين شيخه أو على عين أبيه هناك فرق كبير بينه وبين الذي يتربى هكذا يبقى إذن أول الفوائد مثل تاجتبار حتى نستخرج الكفاءات في الوقت مجاهد قال ابن عمر اتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار جمار فقال اخبروني عن شجرة هي كالمؤمن فقال ابن عمر فوقع في نفته أنه الجم... انها النخلة للجمار واخدأت فشب الزكاء اول ما جاء الجمار في ايده وان انبيرنا عن شجرة هي كالمؤمن وانبيرنا فربط بين الزمار على طول سهمه، وفي هذا دليل دلالة على أنه ينبغي للملغز أي المختبر ألا يعمي ويغلق الباب على الملغز على الملغز له. يعني متسلسل عليه كل الأبواب لازم تفتح له باب يفهم المسألة به. القصد ليس التعجيب بالاختبار القصد انك انت تدربه فان لم تفتح له بابا لا يستطيع ان يصل الى الصوام يبقى ينبغي ان يلتفت المرء الى قرائل الاحوال حتى يعلق الحكم الصحيح على القيام انا قلت خطة الجمعة كلاما مجملا وهذا يعني هذه مناسبة لتفصيله مسألة رعاية خرائن الأحوال حتى نصل إلى الحكم أنا قلت يعني الأعمالي كان في السنة في قلت ماذا معصومين ده في قلوبهم غش فمعروف أن أعمال القلوب لا يصلوا عليها إلا الله إحنا كبشر لا يجوز لنا أن نقول فلان في قلبه كذا أو مخلص أو غير مخلص أو غاش للمسلمين أو في قلبين مرض لا يجوز لكن يجوز لنا أن نحكم بهذا إذا رأينا من القرائن في الخارج ما يدل على علامات القلب تعرف حديث مالك بن الدخشن أو الدخشن أو الدخيشن كلها يعني صحيحا لما عشبان ابن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد ضعف بصري فتعالى صلي في بيتي حتى أتخذو مسجدا فقال أفعل إن شاء الله فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت عشبان بن مالك فدخل فلم يجد فقال أين تريد أن نصلي قال في هذا الموضع توقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاستحب باه بيكلم بعض فقال قائل أين مالك بن الدخشم فقال آخر مجيبا ذاك منافق ودعوا عليه وقالوا لو يدعوا عليه رسول الله فيهلك ونخلص منه ذاك منافق لا نرى وده إلا للمنافقين ولا مطحه ولا وجهه إلا للمنافقين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال لهم ألا تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله يبدغي بذلك وجه الله خلي بالك بعمل الكلام أليس يقول لا إله إلا الله يبدغي بذلك وجه الله قالوا الله ورسوله أعلم لكننا لا نرى وده إلا للمنافقين. من الذي قال يبتغي بها وجه الله؟ قالوا هل لامهم وأنكر عليهم وقال لهم لماذا قلت إنه منافق؟ لا عذره. ولم يعنفهم فدل ذلك على صحة نظرهم وأن الرجل إذا كان يلقي بالود إلى الملافقين ومات دايماً مع الملافقين واحد خمورجي ومعروف إن خمورجي ومعروف إن يوديزني ومعروف إن الكلام ده واثناء واحد دايما معا في المحل وقال له لا المحل أنت عايزتي يوظبه وقال له لا أنا أجب لك أحسن صميعين ولا أجب لك البضعب أركز الدداء واعد يضحك معه وطلقه جنب دين بعض وطل في المحل يبقى الراجل ده كويس اللي عمل يطوء على دين المنافق ده لا. ولا واحد فينها يقول للراجل ده موكس يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه رسول الله هو الذي يقول مثل هذا آه قال يقول لا إله إلا الله يبتغي وجه الله ولم يعمل في الصحابة لأنهم علقوا الحكم على ما ظهر من حال مالك بن الدخش إن ود للمنافقين وزه للمنافقين ونصيحة للمنافقين ونحن لا نحكم إلا بالظاهر فالذي ظهر لنا أنه هو مع المنافقين تمام لا يمكن واحد يكون في قلب إخلاص لله ورسوله ويلقي بالود إلى أهل النفاق أبدا إلا أن يكون جاهلا إلا منافق أما أن يعلم أنه منافق ويروح ينقله له بالمودة والمساعدة والكلام دول عالي النهار إبه هذا لا يكون مخلصا لا يكون محبا للمؤمنين خلاص كده إذا الذي حكم على ما في قلب ملك ابن الدخشم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص لكنه ما أنكر على الطحابة ليه علقوا علقوا الحكم على ما ظهر من الأمارة والقليلة إذا رعاية القرائن والأحوال هي مسألة مهمة، ويجوز لنا أن نعلق الحكم على ما يظهر من القليل، مثل برضه حديث أبي رياض الذي رواه مسلم في صحيحه، وأن أبي رياض رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بين ظهرنا وخشينا أن يقطع دوننا وأن يصاب بأذى، فهز الناس. وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع فأتيت حائطا للأنصار ألتمث بابا فلم أجد قال وجدت ربيعا والربيع هو الجدول قناة ماء المهم أنه احتفظ كما احتفظ التعلم ودخل من هذا الربيع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسنيد ظهره إلى الحائط فلما رأاه قال أبو هريرة قال نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت, قلت من بين ظهرنا واقتطعت دوننا وأخشينا أن تصاب بأذى ففزع الناس وكنت أول من فزع قال يا أبا هريرة خذنا علي هذين فأول من تلقاه خلف هذا الحال يشهد أن لا إله إلا الله مستيقما بها قلبه فبشره بالجنة طيب أبو هريرة يعني كذا كانت قلبه ولا لا وخذلت قال فخرج أبو هريرة فقابله عمر فبشره بالجنة قال فضربني عمر ضربة خررت لستي فأجهشت بكاءً فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركبني عمر فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبا هريرة قلت يا رسول الله عمر فعل كذا وكذا فضربني ضربةً خرقت ليس فقال عمر يا رسول الله أنت قلت له كذا وكذا قال نعم فقال عمر يا رسول الله خلي الناس قال خليهني عمر أبو عوانة صاحب المستخرج على مسلم يرى دي خاصة بعمر بن الخطاب لأن أبا هريرة لم يلق إلا عمر إذا كان يبقى إيه دي بقى, بقى بشارة أن عمر أي قلب مستقيم بالإيمان وخذلك فهذه القرين بقى القرينة أنه لم يلق إلا عمر فعلق الحكم عليه وكذلك ما الله أبو داود أن معاوية ابن سفيان رضي الله عنه خرج فكان في جماعة دلوس على الباب فقاموا فقال لهم اجلسوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل للرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار طيب كل مستره ديب مش ده أمر قلبي السرور أمر قلبي طيب إزاي نحكم بقى سره ولا ضره بقى قرائل الأحوال أستجلس للفظ قيام إذا واحد ما أمش تعالى ألي تعالى لفت نظر وهت هو مش عارف عارفه الكلام ده يبقى ده زعل ولا لا يبقى هذا يتره أن يتمثل الرجال لا قيما ولا لا آه يبقى احنا بقى لما هو زعل بقى أن, لم يق... أن طالبا لم يقم له ساغ لنا أن ننصب أو أن نعلق الحكم بهذا القرينة أن قلبه يتر بذلك مش إحنا بقى مطلعين على عمل القلوب لا لا يحكم على القلب ولكن نلاحظ باء قرائن الأحوال ويسوغ لنا أن نعلق الحكم بالقريب. ما يجيك واحد يقول أبو هريرة كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم له بسندويش يديك حديث مكذوب زي ما الشعر يقول ولاقط المسألة دي محمود أبو راية وصيد صالح أبو بكر وأحمد صلح منصور والجماعة القبر الخامس ده اللي المتلمين ابتلوا به لك أبو ريرا دا الرجل أفضل مزاح وكالرجل لا واخذلك هل يقول هذا رجل في قلبه حب للصحابة طب أنا أقول لك كلام مالك مالك رحمه الله لما بلغوا النجماء بيطعنوا في الصحابة قال هؤلاء قصدوا أن يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يجرؤوا على ذلك فطعنوا في أصحابه بأن قالوا هو رجل سوء لأنه لو كان رجلا خيرا لقيض الله له لجل خيرا. إذن كإن اللي بيسلم في الصحابة أراد رسول الله بس مش قادر ينطر مش قادر ينطر مش قادر يقول اللي في قلبه اللي بيتضور غيظاً على الصحابة ذي الراجل اللي هو كاتب الصحابة في مجتمع يسرب وعمل يتكلم بقى على الصحابة والجنس والكلام ده والصحابة ده كانت حياتهم كلها نتاء كل حديثهم ما تجوزت شكولانة ما شفت شكولانة واخدارك وإن حياتهم كلها كالجنابة حتى إن الرسول صلى فقال لك اصطر شوف الكلام إن هو يسمح لهم يمر في المسجد جنوبا ليه لنوم جنوب على طول فتخيل واحد يقول هذا الكلام على الجيل الذي ممكن له بإذن الله وصنع دولة في عشر سنوات فقط عشر سنوات فقط لا نعلمها لأي جيل من الذين آلاء عليه السلام أبدا حتى الآن علمتم جيلا في عشر سنوات سوى دولة وصار ذا سرع فارس الروم هم الصحابة دول فتخيل لم واحد يكون بيتكلم بهذا الأسبوع من الصحابة يبقى الرجل ذاتي قلبه غلي. احنا نعرف ماذا قلب غل ايه فتحنا ملبو عرفناه لا نظرنا الى كلامه تعرفنهم في لحن القول واخد بالك يتغامدون يبقى دي قديمة يسوغ لنا ان نعلق الحكم عليها وان احنا نحكم على ما في طدر هذا الانسان فلما جاء جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمار فابن عمر ايه فهمها وظن أنه النخل لما رأى من الجمال في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا تتم هذه الفائدة أن هو إيه؟ ينبغي على الطالب أن يراعي القراءن أن يراع القراء. يعني مثلا إذا دخل فوجد وجه شيخه متغير على غير العادة ما يجيش بقى برد كإن ناسيخ برد فارفشه مبسوط وعدة ألوة فيضجره لا لم تجري عادته أن يتغير وجهه ولا أن يستقبلك إلا بالبش فتغيرت عادته فينبغي أن تتغير عادته فالذين لا يلاحظون مثل هذه القرآن يقعون في هذا شوف حديث بريد بن حصيب الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم جاري عادته لفت ذلك نظر بريد بن الفطيب لفت نظر ذلك نظر عمر بن الخطاب فسأله فلربما كان هناك حكم شرعي جديد تغيرت به عادة النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد منه عمر خلاص؟ يبقى مثالة رعاية الأحوال والقراء والسلام ده هذه مثالة المهمة لابد من رعايتها أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقال الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين